بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ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 اذا تردا ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاون فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها